وَمَن لَّا يُجِيبُ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُجِيبٍ فِي الْأَرْضِ عَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَا أولئك في ضلال مبين أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات ہند کو دست موت يَشَاءُ أَنْ قَلِيب وَيَوْمَ يُرَى الَّذِينَ كفرون قال فذوقوا بِمَا بما كنتم تكفرون تصبر كما صبر أولو العزم ساعة من نهار بلاغ فهل يهدك إلا القوم ونقم الله على